الوحدة الثالثة، أنا في البيت، الدرس الثاني، بيتي استمع إلى الحوار، ولاحظ محتواه. بيتي السلام عليكم يا علي، أين تسكن؟ وعليكم السلام، أسكن في بيت صغير في المدينة، وأنت؟ أنا أسكن في بيت كبير في القرية ما أقسم بيتك؟ في بيت صالة وغرفة الجلوس وغرفة النوم وغرفة الأطفال وماذا يوجد أيضا؟ مطبخ وحمام وشرفة وحديقة البيت ما شاء الله بيتك كبير جدا إلى اللقاء في أمان الله